بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس وَبَشِّرِ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إِ رَبكُم اللهَّهُ الذي خَلَق السَّماواتِ وَلََضَ فِي سَِّةِ أَ مِ ثمُمَّ ْتَوَىعَ العْش يدَبِّرُ لَم مَا مِنْ شَفِي عين الَّا مِنْ بَعْد إِذْنِه ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُم فَعبُدُ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 من حميم وعذابنا ليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عنا ياتنا غافلون اولئك مأواهمنا أَلاَ كَمْ وَأَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ 117. تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم 118. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر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 كَذَلِكَ زُينَ للِمُسْرِفينَ مَا كانوا يَعملُون وَلَقدََه لَنَقُرونَ مِ قَبلَلِكُم لََّ ظَلَم وَج أَتْهُم رسُلُهُم بِالبَيينَ وَم كانَوا لومِنُ كَذَلِكَ نَجزل قَوْمَ المُجرِمين. مَا جَعَلْنَاكُمْ قَلَائِدَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ثُمَّ قَضَى لَبِسْتُ فِيكُمْ أَمْرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ تَنَبَّأُونَا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحيِطَ بِهِم دَاعُو اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَاعُو اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ نَجَّيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلطوا به نبات الأرض مما ياكل الناس ولا حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ لُظَى خَرَّ فَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْمَسِّ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدعُو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 أَلاَائِكَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ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 وَيَوْمَ نَحْشرُهُم جَسُم مَ نَقُولُ للَِّذِينَ أَشْرَكُ مَ كَانَكُمُ أَنْتُمْ وَشُرَكَ أُكُمْ فَزَيَ النابَينَهُم وَقَا شُرَكَاءُهُمْ مَا كُتُمُ 111. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 112. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت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 ما ذا بعد الحق إلا الضلال فان تخرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون 117. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون قُلْ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 118. قل الله يهدي للحق 119. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟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 111. فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين 112. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين 113. وإن فقل لي عملي ولكم عملكمون تُم بَر أُونَ مِ أَعمل أَنتُم بَر أُونَ مَِّ أَعمَدُ وَأَنَبَرِي أُمَِّا 119. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 110. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَادِرَ خَاسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ 111. ولكل أمة رسول 112. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 113. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم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 قُلَ أُلَ رَيْتُمُوا إِلَتَيكُمْ عَذَابُهُ بَيَا تَنَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ 116. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 117. ويستنبعونك أحق هو قُلِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الظِّلِّ ابْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بينهم 119. ألا إن لله ما في السماوات ولا أرض 110. ألا إن وعد الله حق 111. ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت 124. وإليه ترجعون 125. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم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 قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون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 وَماَا تَكُ فِي شَأنِ وَماَا تَتْنُ مِنْهُ مِ من قُرْآنِ وَلَا تَععمللونَ مِن عمللن إَّ كُ إِللاا كُا عَلَيكُمْ شهودَ نِزْدُ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 119. ذلك هو الفوز العظيم 110. ولا يحزنك قولهم 111. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 113. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 111. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 112. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَاهُ سُبَحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ف تَقولونَ عَمَ اللهَّهِ مَا لا تَعلمون قُل الذيين يَفتَعون علىى اللهَّهِ الكَذِبَ لا يُفْنِحُون مَتَعُ فِي الدُّنْي ثمَُّ إلين مَوْجِعهُم سَُّ نُذقُهُم العذابَ الشَديددَ بِمَا كانَوا يَكفُرون. وَنُوحٍ عَلَيْهِ النَّبَأُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَنْتُم مَّؤْمِنُونَ آمِرُكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ لا لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُضِيَ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أجر 113. لنجري إلا على الله وأملت أن أكون من المسلمين 114. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا انظُر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذَلِكَ نَطبعوا علىى قُلُ بِالمُؤتَدين سَُّ بَعَثْناَا مِن بَعْدِهِ مُ سِ وَهَارونَ إِلَ فِي العوْنَ وَملَائهِ بِآياتناَا فَستَكبَرُوا فَسْتَكبَرُ وَكانوا قوما لََّا جَ أَهُمُ الحَقُّ مِن إِنذِنَ قالَاُون إن إِهَالَ سِحرُ مُبِ قَالَمُ سَ تَقُونَ للِْحَقِّلَ م جَ أَكُم أَسِحْرٌُ هذا ولا يفلح الساحرون قالوا ادئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم واتكون لكم الكدريا في الارض وما نحن لكم بمؤمنين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 فَآمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 وَأَو حَينَ إِلَ مسَ وَأَخِيهِ أَتَبَوْوآ لِقَوْمِكُمَا بِمصْرَب يوتَهُ وَجَعَلوبُ يوتَكُمْ وَجَعللوبُ يوتَكُمْ بِبَلَتَهُ وَأَقِيمُ الصَّل وَبَشِّرِمُمِنين.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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَأَدْوَاءَ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ, قال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بنو 122. وأنا من المسلمين 123. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 124. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِن كَثيرًَا مِنََّ سِعَنَ يتِن لَ غَافِلُون وَلَ قَدِبَ وَأَنَّ بَنِي إِسْرَ إلَ مُبَوْ وَأَْصدِقون وَوزَقُنَهُم مِنَ الطَّعبَ وَرَرزَقناَاهُم مِنَ الطيباتاتِ فَمَخْتَلَفُ حتىَ جَ أَهُمعِلْم إِ رَبكَ يَقضبَنَهُم يَْومَ الْ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيه يَاخْتَلِفون. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَئِن جَاءَ آتَاكَ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين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 117. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 118. قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 119. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 129. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 120. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك 121. حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أنكون من المؤمنين وأنقم وجهك للدين حنيفا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 119. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين